بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبيل لعلك باخع نفسك ألا مؤمنين إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكرهم من الرحمن محدث إلا كانوا عنهم رضي فقد كذبوا بسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستغزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبثنا فيها من كل زوج شريم إِنَّ فِي ذَلَكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمُ مُؤْمِنِينَ وإن ربك لهو العزيز الرحيم قَالَ يَا لَنَا دَارُ رَبِّكَ مُوسَى ارْأِ بِالْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَوْمَ, قوم فِرْعَوْنَ أَلَا يَسْمَعُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكذِّبُونِي وَيَمُرُّوا بِقَدْرِي وَلَا يُؤْمِنُونَ فَقُلِ ٱسْتَهْرِئْ فَأَرْسِلْ إلى هارون ولهم علي مبن فأخابوا أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستبعون فاعتئا في العون فكونا إنا رسول رب العالمين أن أرسلوا على بني صاحين قال ألم ربك فينا وإذا أول بذك فينا وبعلت فعلت كلتي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الظلين فَذَارَ مَثْوَاكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُسْنًا فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُسْنًا وَجَعَلَ لِي مِنَ الْمُلْكِ مَثْوًى وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن تَرْشِدَنِي صِرَاطَ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقفين قال لمن حولها ألاد السمعون قال ربكم قال إن رسولكم الذي أرسم إليكم لمجنود قال رب المشرق والمغنب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لين استخلت إلهاً غيري لأجعلنمك من المسجومين قال أولو لو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثوبان مبين ولد عيده فإذا هي بيضاء للماضرين قال بالملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحرة فماذا تعمر قالوا ارجوه اخا ووضعوا النداء ان حاشي لمن يعسوك بكل صحار عليم بَجَوْنَاعَ سَحَرَتُهُمْ لَيْلًا صَوْمَ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ إِنَّكُمْ مُجْتَمِعُونَ وَقِيلَ لِلنَّاسِ إِنَّكُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتْبَعُ السِّحْرَ لَعَلَّ لَيْلَةَ السِّحْرِ تَعِينُ كَانُوا بِالْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السِّحْرُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّنَا لَنَأْجُرُ أَيَّنَ لَنَا قال نعب وإنكم إذن من المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم مرقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى أصاح فإذا هي تلقف ما فألقي السحرة ساجدين قالوا آمننا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آدم لكم إلمون كبيركم الذي علمكم ولأصرمنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايا ما أنتم ما أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن نفهم عبادي إنكم متبعون وأرسل فرعون في, في المدى إن حشنين إها غ إ شَذةُ صَللود وَإِهمم للَغَ قبونَ وَإَِّ جنع خاضِرون فحْم جهُ من جَّات وَيون وَكذم وَنقام كرم كذك وَعورَتنا هذا صذنعم فَنَادَى مُوسَى الْجَمْعَ إِلَى قَوْمِهِ أَصْحَابَ مُوسَى إِنَّ لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ فانفلق فكان كل فرق كالصوت العظيم وعدمثنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك آية وما كان أسرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وصل عليهم نباء إبراهيم إذ قال الأبي وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أفلاما فنظر لها عاكبين قال هل يسمعونكم يرتلعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباء عصر الأغنمون فإنهم عزو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديه きょうは wannapi oyo pa voni oyane Oläබre vo somfar والذي يميت لي ثم يحيين والذي أطلع أن يغفرني خطيئة في يوم الدين ربه بي حكمة وألحق لي للصالحين واجعلني مثال فدغ في الآخرين واجعلني من وردة جنة معين واغفر لي أبيه إنه كان من الضالين ولا تقوم qreli ya uma yoba 'aton yoma la yom إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع ماله ولا دنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأذلبت الجنة للمدقين وبرزت الجحيم للغاوين وبرزت الجحيم للغاوين وَقِيلَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا تَمَتَّعُوا فَإِنَّكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ رَاجِعُونَ هَلْ عَصَوْنَ فَتُمَثِّلُونَ لَهُمْ أَو فيها هُمْ ضَالُّونَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنَّهُمْ كَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَجُنُودُ سملال لاغي الصن على في من على المبين ابن اسويكم من عبد العالمين وما امرنا الا المجرمون سملال لاغي الشافعين سملال لاغي الشافعين ولا صليق حميم فلوعنا لاكره لِسُولَ لَمْ يَلْمَمِنِ إِنَّ فِيهِ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكثَرُهُم مُّهْمِلِينَ وَإِنَّ مَن كَانَ شذبت قوم نوح للمرشبين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول مليل فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر من أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أن أؤمن لك واتبعت الأرض نوت قال وما عدني بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بقالب المؤمنين إن أنا إلا نبي مضين قالوا لإن لم تنجني يا نوح نتكون من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فسح بيلي وبينهم فسحا ونجلي ومن معي المؤمنين فأنشيناه وما معه في القلق المشحون ثم أغرقنا بعد الباطين إن في ذلك ناية وما كان أسرهم المؤمنين وإن ربك ربو العزيز الرحيم كذبت عدن المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لنازل تقول إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر أتبنون بكل ريع آية سعبة وتستخذون مران على أن لكم تخلونون وإن أبطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واستقوا النبي أمدكم بما تعمون أمدكم بأنعام وبريد وجناتهم وعيون إني أخاف معنا بيوم عظيم قالوا سواء علينا أو عرسى أم لم تشوف من الواعوين إن هذا إلا خلق الأرمين وما نحن من معزمين فكذبوه فأمرسناهم إلا بذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب السمود المرسمين إذ قال لهم أقولهم صالح ألا تستغول إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هؤلاء آمنين في جناتين وعيون وذروعين ونخلين طلعها مظيم وتلعثون من الجبال بنيوتا تارهين فاتقوا الله وأطيعون رضيعوا أمر المصرفين الذين يصلون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحنين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي لآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب لها شرب ولكم شرب يوم معلوم وَنَزَّلَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ مُّبَارَكٍ فِيهِ آيَاتٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ سَأَخْلُقُ هَكَذَا فَاصْفَحُوا لِلَّذِينَ لَسْتَ صَاحِبًا لَّهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ جاءَ لَنَا كَوَّلُوا لِلْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالُوا لَهُمْ أَمَا كُنْتُمْ لُفًّا أَرَادَ دَفْعُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْسِرُونَ وتذروا لما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم خوم العادود قالوا لئن لم تنت هيا لتكون من المخرجين قام إني لعملكم من القالين رب نجلي وأهلي مما يعملون فلنزيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمضرنا عليهم مطرا وأنظرنا عليهم مطرا فساء مطر الأنذرين إن في بابك آية وما كان عثرهم مؤمنين وإن ربك نهو العزيز الرحيم جزل أصحاب ليك في المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون فاتقوا الله ونطيعون وما أسألكم علي من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكم ولا تكونوا من المخسرين وذنوا بالقصاص المسهقين ولا تلخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض wadapo ne de cha pa komò de laè la poualelo lo se moza xre wa se la lo chalo la na noè me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 وإna vanند mo العbi حib وإna ن la dansز نَزَلَ بِهِ رُوحُنَا عَلَىٰ صُورَةِ كَبِشٍ سُونٍ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِاللَّسَانِ الْعَرَبِيِّ بِاللَّسَانِ الْعَرَبِيِّينَ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي صُحُفِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَتْلُهُمْ آيَةً الَّذِي يَعْلَمُ عِلْمَ الْغَيْبِ ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما شادوا به مؤمنين كذلك فلسناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به لا يؤمنون به حتى يرغوا العذاب الأليم فيأسئهم بوتتا وهل لا إرحلون فيقولوا بل نحن منظرون أفبعذاب لا يستعجلون أفرعيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلتنا من قرية إلا لها منذرون ركرا وما كنا ظالمين وما تنزلت فيه الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعذلون فلا تدعوا معظمين ما لي ذا الاخر بدت من المعذبين وان بالعشيه سكن قضيم واخطب جراحك لمن سبعك من المؤمنين فإنا صوك بكل ذري وعلم ما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك خير تقوم وَأَشَارَ إِلَى بَشَرٍ جَدِيدٍ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَلْ نُنَذِيرُكُمْ عَلَى مَنْ شَلَزَنُ الشَّيَاطِينِ فَنَنزِلُ عَلَيْهِمْ لَعَنَاتِ النَّسِيرِ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَعَشَوْم كَاذِبُونَ يستمعهم الغامون ألم تر عنهم في كل واد يهيبون وعنهم يقولون ما لا يطعنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانسفروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين غدبوا أن يمنقل به